سلام من الله عليكم ورحمة من عنده وبركاته وتقبل الله صيامكم وقيامكم <تصفيق> نهاية العالم كيف تحدث عنها القرآن الكريم؟ هناك العشرات من المحاضرات والكتابات والمقالات أن نهاية العالم كانت سوف تحصل في عام 2012 لكننا ما وجدنا من ذلك شيء القرآن الكريم دعونا نتفق في البداية على أنه كتاب سماوي هناك العشرات من الأدلة داخل القرآن الكريم على أنه كتاب سماوي وبامتياز أولاً تحدث القرآن الكريم من 1400 عام عن الزرة وأصغر من الوزن الزري القرآن الكريم قال بصورة النساء إن الله لا يظلم مسقال زرة إذن العدل يوم القيامة سيكون بالوزن الزري لكن القرآن الكريم لم يكتفي بذلك قال ولا يظلمون نقيرة المنطق أن الله يصغر ولا يكبر بعد عام 2000 ثبت في اليابان أن كل فوتون ضوئي هو كرة فارغة بداخلها جسم أصغر منها بمئة مرة يسمى الكوارك هذا الكوارك فعلا لا يدور ضمن فلك لكنه يتحرك بحركة اهتزازية مستمرة وكأنه ينقر نقرا مثل الكرة الصغيرة داخل الجرس بذلك هذا هو النقير أي أن الله لا يظلم أصغر من الزرة بمئة ألف مرة لم يكتفي القرآن الكريم بذلك ثم قال ولا يظلمون فتيلة وركز القرآن بعد ذلك على آية الفتيل حيث ذكرها بصورة إسراء ما هو الفتيل ثبت حسب النظرية الخيطية الحالية أن هذا الكوارك أيضا هو كرة فارغة وفيه حوالي ألف خيط من خيوط الطاقة وبينها فراغات فإذا كان الفتيل هو أحد هذه الخيوط معنى ذلك أن الله لا يظلم أصغر من الزرة بمئة مليون مرة هذا الكلام لا يمكن لبشر أن يتحدث عنه قبل ألف وأربعمائة عام الفيزياء في العالم حتى هذه اللحظة لم تتحدث عن فيزياء الليل لا يمكن أن أدرس حرارة دون أن أدرس البرودة إذن كيف أنا أدرس ضوء دون أن أدرس الليل؟ فالسؤال برسم العلم الحديث أين فيزياء الليل؟ من الآية رقم 17 بصورة التكوير يمكن استخراج فيزياء الليل الآية مكونة من ثلاث كلمات فقط والليل إذا عس عس نلاحظ كلمة عس عس مكونة من مقطعين لغويين عس عس هذا يعطينا فكرة عن الحركة الجيبية الاهتزازية عس عس هناك عشرات الكلمات داخل القرآن الكريم لها نفس التركيب اللغوي وكلها تعطي نفس فكرة الحركة الاهتزازية زل زل فالزلزال هو حركة جيبية اهتزازية إذا زلزلت الأرض زلزالها أقوى من زلزل دم دم فدمدم عليهم ربهم بزنبهم فسواها إذن هز شديدة القوة أكثر من الهز الأرضية فالليل هو مادة لها وزن وله كسافة وله درجة حرارة <تصفيق> ماذا يعني كلمة دي نسبة إلى العالم ألكساندر جراهام بيل فالدي بيل يعني واحد على عشرة من واحد فيزيائية تسمى البيل هذا مقياس الصوت دي سي بيل. رتب القرآن الكريم مستويات الصوت من الأدنى وحتى الأعلى بدأ بمرحلة الركز هي أقل من عشرين دي فقال تعالى في صورة مريم أو تسمع لهم ركزة ثم انتقل إلى مرحلة الهمس فقال تعالى فلا تسمعوا إلا حمسة ثم إلى مرحلة النجوى السرية فقال تعالى وأسر النجوى إلى أن توصل إلى مرتبة الكلام العادي وتصعد حتى مرحلة الصيحة فقال تعالى في سورة هود وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين أما أقوى من الصيحة فهي الصاخة قال تعالى فإذا جاءت الصاخة الملفت إلى النظر أن القرآن الكريم قبل 1400 عام رتب هذه المستويات للصوت فيزيائيا لم يكن عند الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة عن مراتب الصوت ولا عند الناس حتى ولا عند الصحابة الكرام فكيف تحدث القرآن عن مستويات الصوت ظهرت في, مرتب في مرحلة العصر الحديث؟ مثل مثلا صوت المدفعية صوت الطائرات إقلاع الطائرات هذا لم يكن عند الرسول هذا يؤكد أن القرآن الكريم هو كتاب سماوي مبارك منزل من عند الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم تحدث أن فوقنا يوجد سبع طبقات لا ثمانية ولا خمسة ولا ستة إذا نظر أي إنسان ولو عن طريق المنظار الفلكي لا يمكن أن يعد هذه الطبقات السبعة بدأ عد الطبقات السبعة بعد أن بدأ عصر الفضاء بعام 1957 عندما صعد يوري جاقارين السوفيتي في أول رحلة له في شهر نيسان ابريل. اكتشفوا أن فوقنا يوجد سبع طبقات القرآن الكريم من 1400 عام قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا مبني فوقنا بناء كل طبقة تغلف الطبقة الأخرى من بين هذه الطبقات التي أقامت العالم ولم تقعده طبقة الأوزون ومنها طبقة الأيونسفير إذا سبت في عصر الفضاء أنه فعلا وعلى ارتفاع 400 كيلومتر فوقنا هناك سبع طبقات من الغلاف الجوي ففي الآية الأخيرة من سورة الطلاق ورقمها 12 قال تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ماذا يعني؟ أي من أرضنا الواحدة هنالك أيضا سبع طبقات من غلافنا الجوي هذا الغلاف الجوي قال تعالى عنه وبنينا فوقكم سبعا شدادا هذه اكتشافات بالعامية لا يمكن لبشر مهما بلغ من العلوم أن يتحدث عنها قبل 1400 عام فالقرآن كتاب سماوي بعد أن تأكدنا أن القرآن الكريم هو كتاب سماوي بإمتياز تحدث القرآن الكريم على أن نهاية العالم ستكون كتاب